والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى Alam يجدك yatiman faawa ووجدك wajadaka dallan ووجدك عائلا فأغنى يتيم فلا تقهر، وأم السائل فلا تنهر، وأم بنعمات ربك فحدث الله.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي قضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان العسر يسرا فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فرب